وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فكنا قد بدأنا في متن شرح السنة المزني وقفنا وقرأنا قوله قول المصنف فالخلق عاملون بسابق علمه فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر قرأنا قول الشارح رحمه الله إلى أن هذا الكلام فيه تنبيه على مرتبتين من مراتب القدر العلم والكتابة العلم والكتابة علم الله السابق لكل ما هو كائن، وكتابة ذلك عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض. هتاني مرتبتان ومراتب القدر ومراتب القدر أربعة: العلم، علم الله، والكتابة، والخلق، والمشيئة. عالم كل شيء، وكتبه، وهو الذي خلقه. وهو الذي شاء فكل شيء خلقه ومشيئته تبارك وتعالى ثم عاد الشارح رحمه الله يشرح قول المصنف رحمه الله أيضا ونافذون لما خلقهم له من خير المشر العبارة فالخلق عاملون بسابق علمه فالخلق عاملون بسابق علمه سابق علمه سبحانه أعمالهم كلهم بناء على سابق علم ونافذون لما خلقهم له من خير والشر في هذه العبارة يقول الشارح رحمه الله يعني نفذت فيهم مشيئته العام. مضت يعني لا ترد ولا تغلب مشيئته سبحانه نافذ هذا معنى ونافذون ماضون المقدر عليهم يسيرون عليه ليس لهم منه محر يعني نفذت فيهم مشيئته العامة وهذه مرادفة لإرادته أو الكونية القدرية. يقصد المشيئة العامة مرادفة لإرادة الكونية القدرية. ذلك لأن الإرادة نوع. ذلك لأن الإرادة نوع. إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة المذكورة في النصوص تأتي بمعنى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. إرادة الله الكونية هي مشيئته في هذا الكون. ما يريد هذه التي لا ترد لا تغالب وهي وينصود بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه لا ترد لا تغالب إرادة الله الكونية هذه المشيئة. هذه الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. ما شاء الله كان. ما لم يشأ لا يكون هذه لا ترد ولا تغالب هذه من كل ما في الكون من أكبر ما فيه كطلوع الشمس وغروبها وحركته إلى حركة أصغر الأشياء البكتيريا والفيض أي كل شيء هذه الإرادة الكونية ما أراده الله يعني ما شاءه في هذا الكون الإرادة الأخرى الإرادة الشرعية الذي يريد الله منا. الذي يريد الله مننا هذا ابتلاء واختبار أراد الله مننا الصلاة والصوم وكذا وكذا وأراد الله مننا ترك الكذب والغيبة والنميمة والشرب الخمر وهذه إرادات شرعية هذه بمعنى المحبة يحبها الله يحب الله مننا فعلا ما أمرنا به وترك ما نهانا عنه فتأتي كلمة الإرادة بمعنى المشيئة وتأتي الإرادة بمعنى المحبوبات المأمورات الشرعية المرادات التي أراد الله منا تنفيذها هذا النوع الثاني إرادة شرعية هنا محل ابتلاء والاختبار يختبر الله عباده أمرهم أراد منهم أن يفعلوا كذا وكذا ثم يعني العباد يعملون أو لا يعملون يندرج ذلك كله تحت الإرادة الكونية الكبيرة المشيئة قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه وهذه مرادفة لإرادته الكونية القدرية قدره كونه هو من شئته فضابطوا الإرادة الكونية القدرية حسب استقرائنا النصوصة وكلام أهل العلم هي كما يأتي إرادة الله الكونية إرادة الله العامة لما يجري في الكون كل ما يحصل في الكون إرادة الله العامة لما يجري في الكون من حوادث وفق علمه بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ هذه درجة من, من, من مراتب، ذكر مراتبتين من مراتب القدر علمه وكتابته ثم جاءت المشيئة الخلق والمشيئة قال هذه الإرادة الكونية القدرية إرادة الله العامة لما يجري في الكون من حوادث كبيرة وصغيرة كلها بأمره وإرادته الكونية سبحان وهذه تحدث وفق علمه السابق سبحانه وكتابته لها في اللوح المحفوظ هذه هي الإرادة القدارية الإرادة الكونية والتي تطلق عليها المشيئة قال وهي المرادف للمشيئة مشيئة الله فقول المزلي رحمه الله ونافذون لما خلقهم له من خير وشر يعني المشيئة العام يعني أمره سبحانه الكون الذي لا يغنم والعباد فيه ماضون في الخير وفي الشر ليس لهم مخرج أقول يقول الشارع رحمة الله عليه أقول من العباد من سبق في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ أنه على خير حتى يموت ومنه من سبق في علم الله وكتابته أنه على شر حتى يموت ومنه من هو تعره وتعره فصل الله يجعلنا أهل خير والمقصود أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يقع في ملك الله شيء لا يريده ولا يشاءه هذا لا يكون أبدا لا يقع في, كون في, في, في, في كونه وفي خلقه وفي ملكه سبحانه شيء لا يشاءه لا يريده الإرادة الكونية لأنه فرغ عز وجل من علم الأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ هذا أمر رفعت به الأقلام وجفت الصحف وانتهى والقضاء لا راد لقضائه ولا مبدل لحكمه. قال المصنف رحمة الله عليه المزني لا يملكون يعني العباد لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. قال الشارح العباد مأمورون بفعل الطاعات. ولكنهم لا يملكون العلم العلم السابق يعني أنهم يفعلون أو لا يفعلون العباد مأمرون بفعل الطاعات ولكنهم لا يملكون العلم هل الله يقبلها فيثيبهم عليها أو يردها فتصبح وزرا لا علم للعباد بالقبول من عدمه فذلك كله في علمه سبحانه فالله ما كلفك أيها العبد إلا بالعمل بفعل الأوامر واجتناب النواهي العبد في باب الطاعات في باب التعبد لله عليه أن يأتي بما أمر الله كما أمر الله ويسأل الله بعد ذلك القبول ويحسن الظن بربه هذا الذي على العبد لكن لا أحد يجزم بقبول عبادة أو يعني ببقاء ذنب معصية لا يزول تاب عنها صاحبه هذا لا يزمل بأحد لكن العبد يعمل الطاعات التي أمر الله كما أمر الله ويسأل الله القبول ويحسن ظن بربه هذا الذي كلف به العبد ما وراء ذلك لا علم له ولن يعلم قال فذلك كله في علمه سبحانه فالله ما كلفك أيها العبد إلا, بالفعل إلا بالعمل بفعل الأوامر واجتناب النواهي فالعبد لا يملك نفع الطاعة كما أنه لا يملك دفع المعصر يعني من جهة القدر فيما قدر عليه منها فيما قدر عليه لكنه يملك هذا الكلام لابد أن يستوعب مع بعض كما أنه لا يملك أن يدفع عن نفس ما قدر الله عليه أن يفعله لكنه يملك التوبة لا قال المصنع الشارح لكنه يملك فضلاً من الله تعالى التوبة والاستغفار يعني إذا وقعت المصيبة الخطأ من العبد عفوا للذنب يملك العبد التوبة لا يقول يا قدر الله قدره ويستسلم لا شك أنها قدر الله وكل شيء بقدره سبحانه الخير والشر لكنك تملك قد ملكك الله عقلك وبدنك تملك التوبة والاستغفار لذلك أمرت به لماذا يأمر الله العباد بالتوبة والاستغفار إن كانوا لا يستطيعون التوبة والاستغفار لذلك قال المصنفون لكنه يملكوا فالعبد لا يملك نفع الطاعة كما أنه لا يملك دفع المعصية فيما قدر عليه منها لكنه يملك فضلاً من الله هو الذي مكنه التوبة والاستغفار كما أنه يملك الاختيار يفعل أو لا يفعل العبد يفعل ما يفعله باختياره لا أحد يرى في نفسه دفعاً مجبور كما يقولون بل هو فعل الطاعة باختياره لذلك يثاب عليه وفعل المعصية باختياره لذلك يؤذروا عليها ويعاقدو عليها وكل ذلك بقدره تبارك وتعالى. قال كما أنه يملك الاختيار يفعل أو لا يفعل. فالذي فعل المعصية لم يجبر عليه الذي فعل المعصية فعلها ب كما يقولون بكامل قواه العقليه باختياره الذي اختاره وهو الذي يلام عليها وهو الذي يؤذروا عليها فعل المعصية لم يجبر عليها فعلها باختياره علم أن هذه معصية. ويملك كذلك بعدها التوبة والاستغفار بإمكانه أن يتوب ويستغفر والدليل الواقع الدليل الواقع كم من إنسان يذنب ويستغفر والأرض مريئة بمن يتوب إلى الله ويستغفر من ذنوبه وأخطائه والمسلمون من قديم الزمان إلى أن تقوم الساعة وهم يتوبون ويستغفرون فهذا أمر موجود وممكن معاصي قال فدفع ما قدر الله عليه من المعصية هذا لا مفر منه خلاص وقع أمر واقع إذا وقعت من الإنسان الذنب فهذا قدر الله قدره عليه لكنه مأمور بأن يتوب ويصرف لا يسترسل ويقول هذه أقدار الله لا يسترسل لأن الذي يحتج بالقدر على المعصي يتكلم عن المستقبل هذا نبه عليه كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا الذي يحتج بالقدر على المعصية يريد الاسترسال إذا قيل له تب إلى الله قيل الله أنا مكتوب عليك كيف عرفت أن الله مكتوب عليك نحن نتكلم عن المستقبل إذا كنت تكلم على الماضي ما فعلته في الماضي فنعم هذا كتبه الله عليك لكن المستقبل كيف عرفت أن الله كتب عليك الاستمرار في المعصية كم من إنسان كان مجرم أسوأ منك أشد إثما منك وتاب ما يدريك لعل الله كتب لك توبة وبكرة ولا بعدين حتى نفس اليوم ما يدرك، فالاحتجاج بالقدر احتجاج بسر، بالغيب كيف تعرف أنك الله مكتب عليك لاستمرار في الماضي، المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله تبارك فإذا حاورت من يحتج بالقدر فتنبه لهذه النقطة أنك تكلمه عن التوبة يعني تكلمه عن المستقبل، توبة عن الماضي يعني في المستقبل لا يمكن أن ترجع بالزمن وتمحو ما فعل، هذا غير ممكن لا أكلمك عن مضى. أك أكلمك عما سيأتي أن تتوب مما مضى في مسيأتي أصلح ما بقي يغفر لك ما ما, ما قد مضى فوأقول الله كتب عليا كنا كيف عرفت الله كتب عليك كيف عرفت الله إنك بكرة عاص وبعد بكرة عاص حتستمر سنة أخرى كيف عرفت ذلك هذا غيب لا يعلمه من الله سبحانه وتعالى فلا حجة فلا حجة لمن يحتج بالقدر على معصية الله تبارك وتعالى قال فدفع ما قدر عليه من المعصية هذا لم فرَّ منه إلا بالتوبة والاستغفار ورحمة الله فوق ذلك قالوا من هنا يحسن أن يعلم المسلمون أن الناس في الإرادة ثلاثة أقسام أو أقسام الثلاثة الآن يقصد الإرادتين معا الإرادة الكونية التي هي أقدار الله التي لا تغلب والإرادة الشرعية التي هي محبوبات الله أو ما أراد الله منا أن نفعله من الطاعات قال أن الناس في الإرادة على أقسام ثلاثة قسم جمع الله له بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الذي يصلي الذي يصلي هذا قدر الله أن يصلي هذه إرادة كونية وهذا ما أراده الله منه فهذه إرادة شرعية الذي يفعل الطاعات فعل جاء بالإرادة وافق الإرادة الكونية وليس له من ذلك مهرب ووافق الإرادة الشرعية وعلى ذلك يثب. هذا صاحب الطاعة جمع الله له بين الإرادتين الكونية والقدرية والشرعية الدينية الكونية القدرية هذه وحدة والشرعية الدينية هذه اثنين وهذا لكل مؤمن صادق بر مطيع هذا لكل مؤمن صادق بر مطيع هؤلاء وفقوا إلى هذا الإيمان والصدق والبر والطاعة بتقدير الله وإرادته الكونية قد وافقوا في ذلك إرادته الشرعي قال من أمثلة هؤلاء أبو بكر يقصد الصديق أبو بكر وإخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه هؤلاء كلهم كانوا على الإرادتين الذين آمنوا به يعني النبي وصدقوه وجاهدوا معه وفدوا دين الله وشرع الله بأموالهم وأنفسهم الثاني من نفذت أو نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية هذا صاحب الكفر هذا قدر الله لكنه لم يتوافق مع الإرادة الشرعية لأنه أراد منه الإيمان وهو لم يؤمن قال وهذا هو الكافر كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهما فالإيمان مراد منهم شرعا يراد منهم شرعا أن يؤمنوا لذلك أرسل الله إليهم محمد عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يستجيبوا للإيمان مع قدرتهم على ذلك لم يكونوا مغلوبين على أمره آمن من كان معهم القرآن من غيرهم لكنهم لم يؤمنوا لم يستجيبوا مع قدرتهم على ذلك وقد سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا فهذا قدره الثالث من اجتمعت له الإرادتان من وجه ونفذت فيه الإرادة الكونية القدرية من وجه آخر وهذا هو الفاسق من الموحدين الذي يفعل الطاعات أحياناً ويفعل المخالفات فإذا على الطاعات وافق الإرادتان أو وافق الإرادتين وإذا فعل السيئات وافق الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية قال وهذا هو الفاسق من الموحدين فما ناله من عمل صالح وطاعة وبر وتقوى اجتمعت له فيه الإرادتان وما وقع فيه من فجور وفسق فهذا نفذت فيه الإرادة الكونية القدرية وتخلفت عنه الإرادة الشرعية الدينية الذي ينبغي أن ننتبه له يعني معنى الإرادة معنى الإرادة الإرادة الكونية كما قلنا هي مشيئة ما أراده الله في هذا الكون هذا الذي لا يغالب ولا يغرض والإرادة الشرعية ما أراده الله منا شرعا ما أراده الله منا شرعاً وقد تأتي في نصوص كتاب السنة كلمة الإرادة بهذا المعنى وتأتي بهذا المعنى ثم قال المصنف المزني رحمة الله عليه خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به لم يكن محتاجا للخلق سبحانه خلقهم ليس لأنه يحتاج إليه خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول العرش يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله رسلا من الملائكة إلى رسله يعني من البشر واصطفى منهم رسلاً إلى رسله وبعض مدبرون لأمره قال الشارح رحمة الله عليه أقول خلق الخلق بما شئته عن غير حاجة كانت به هذه قاعدة شرعية قطعية بصريح القرآن ومتواتر السنة وإجماع الأئمة بل حتى أهل التدين الحق من المسلمين مجمعون على هذا وهي أن الله غني خلقه وملائكتهم وإنسهم وجنهم والعرش والسماوات والأرض غني عنه جميعا لا حاجة له في مخلوق سبحانه من مخلوقاته هو الغني والخلق كلهم فقراء إليه هذه معلومة من الدين بالضرورة قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لأن غناه سبحانه غنم مطلق غناه سبحانه غنم مطلق قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم عاقرين وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإنت تتولوا يستبدل قوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذا الأمر الأول بيان كمال غناء سبحانه عن الخلق فكل خلقه ما خلقهم لحاجة تعالى الله عن ذلك الأمر الثاني في هذه الجملة ذكر الإيمان بالملائكة وأن الملائكة خلقهم الله تعالى لطاعته وقد وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون قال فالواجب الإيمان بالملائكة من سمى الله منهم ومن لم يسمي يجب الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا الإيمان جملة نؤمن أن الله ملائك أن الله ملائك أخلوقة من نور كما في الحديث لا يحصيهم إلا الله ولا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى والتفصيل ما ورد في القرآن وفي صحيح السنة من أوصاف من أسمائهم وأوصافهم ووظائفهم ولا نزيد لأنه غيب ما ورد من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وورد في بعض الأحديث رضوان وما ورد من وظائفهم كنفخ البوق لإسرافيل والرسالة لجبريل روح القدس والقبر لميكائيل وغيرها وملك الموت قبض الأرواح ولا نسميه عزرائيل لأنه لم يرد لم يرد تسمت عزرائيل في حديث صحيح لم يرد كلمة إذا رأيت حديث في ذكر عزرائيل بهذا الاسم بوحديث ضعيف لم يرد كلمة عزرائيل في حديث صحيح بل هو من أخبار بني إسرائيل والله سبحانه وسماه في كتابه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان وله أعوان كما في حديث البراء الطويل في قبض الأرواح وغيرهم من الملائكة وعددهم كبير وعددهم عظيم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحان. حتى إن بيت العزة في السماء الدنيا الذي فيه, الذي فيه القرآن الذي ذكر الله في الصورة الواقعة فلا أقسم بماقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هذا في البيت العزة الذي بسماء الدنيا يدخل عليه كل يوم سبعون ألف ملك والذي يدخل مرة مرة مرة مرة ثانية عد بعدد أيام الدنيا سبعون ألف ملك كل يوم وأخبر النبي عليه السلام في بعض الحديث أن ليلة القدر عدد الملائكة الذين في الأرض كعدد الحصر, كعدد الحصر فانظر إلى هذا العدد الهائل العظيم الذي يدل على عظمة من خلقهم سبحانه وتعالى فنؤمن بهم جملة وتفصيلا والتفصيل على ما ورد من أسمائهم وأوصافهم ووظائفهم كما ورد في وصف جبريل, جبرائيل جبريل عليه السلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره على هيئته وله ست جناح إلا مرتين وبه فسترة قوله سبحانه في سورة النجبي ولقد قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إلى آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على صورته وهيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين وكان في سوى ذلك ينزل عليه بهيئة مخففة حين ينزل عليه بسورة البشر ينزل عليه بسورة دحيل الكلبي ومرة دخل على الصحابة جبريل عليه السلام وصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ينظرون إلى جبريل ولا يعرفون أنه جبريل ما الإسمال إسلام ما الإيمان ما الإحسان وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نصرف هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو دينكم فنؤمن بهم جملة وتفصيلا هذا الذي يقصده الشيخ فالواجب الإيمان بالملائكة من سمى الله منهم ومن لم يسمي من سمى مثل جبريل وميكائيل وإصرافيل كذلك جاء في سنة تسمية مالك خازن النار وأن لهم وظائف منهم الروح الأمين جبريل قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين هذا جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين وكما ذكر الشيخ رحمه الله لهم وظائف كلفهم الله بها فأجابوا وأطاعوا عليهم الصلاة والسلام ومن هؤلاء الملائكة حملة العرش من هؤلاء الملائكة حملة العرش أقدرهم الله على حمله أقدارهم الله على حمله وإلا فالله غني عنهم وعن العرش وعن حملة العرش جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع عام من شحمة الأذن إلى الكتف. هذه المسافة هذه فقط مسيرة سبعمائة عام فإذا كان هذه عظمة المخلوق فكيف بالخارق سبحانه قال المصنف هذا الحديث رواه داود في السنن وصحو الألباني رحمة الله عليه قال المصنف ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه أسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه يعني هو أصلاً مخلوق للأرض مش للجلة والله سبحانه قبل أن يخلق آدم قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لكن أراد الله سبحانه لحكمة أن يحصل ما يحصل ليظهر عداوة إبليس قال المصنف ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه نفذ يعني مضى نفرق بين نفذ الذال ونفذ بالدال نفذ يعني انتهى كمل نفذ الوقود لا لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمة يعني انتهي البحر قبل أن تلف هذه بالدل نفيدة أما نافذة يعني مضى ومنه تسمى هذه نافذة لأنه يدخل منه ويمضي الهواء أو الشمس أو قول ما شئت فهالنافذة يعني مضى ودخل مضى ونفيدة يعني كمل انتهى قال ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضائه عليه بأكله قبل أن يخلقه قد الله أن آدم حيأكل ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها اختبره ابتلاه بأنه نهى والله يعلم أنه سيأكل قال الشارح رحمة الله عليه هذا في الوالد أبي البشر صلى الله عليه وسلم يعني آدم اولا أن الله خلقه بيده وهذا دليل على وجوب الإيمان بصفة اليد لله هذا يدل على وجوب الإيمان بصفة اليد لأن الله أخبر أنه خلق آدم بيده وذكر قوله سبحانه ما منعك خاطب يكلم إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ففيها إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى ولا نقول فيها وهذا من مسائل الواصدية، من مباحث الواصدية. لا نقول فيها بالتأويل ولا بالتعطيل ولا بغير بل نؤمن بها حقا على حقيقتها أو حق على حقيقتها أن لله يدي أن لله يدي تليقان بجلاله وجماله وعظمته وكبريائه. سبحانه لا نعلم كيفيتها ولا نتكلم في ذلك ولا نخوض في علم ما لم يعلمنا سبحانه قال ويرد على من أول اليد بالقدرة من جهتين لأن الأشاعر يقولون اليد يعني القدرة اليد يعني القدرة وفي بعض المواضع يؤولون اليد بالنعمة وهنا في الخلق يؤولونها بالقدرة خلق الله آدم بيده يعني بقدرته هكذا يقولون قال نرد عليهم من جهتين الأولى أن إبليس عليه نعنة الله لم يحتج على الله حين وبخه على عدم السجود لآدم كما أمره مع الملائكة فلم يقل وأنا خلقتني بيدك يعني بقدرتك إن حتى إبليس مخلوق بقدرة الله لا شك ولا رجل قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كان إبليس يقول حتى لا خلقت يا ربي بيديك التي هي القدرة حتى إبليس مخلوق بقدرة الله سبحانه لكن إبليس لم يحتج بهذا لأن الآية واضحة أن يد حقيقة إن الله شرف آدم بذلك قال فلو كانت اليد هي القدرة لقال إبليس هذا إبليس كان يقول حتى لا يا ربي خلقتني كيف خلقت خلقتها دم, دم ولكن يعلم عدو الله أن اليد غير القدرة فإبليس أعقل من هؤلاء المبتدعة في هذا الباب وكلمة الشارح رحمه الله في هذا الباب حتى لا يفهم من كلامه يعني معنى قبيح لا يقصد أن إبليس أعقل منهم مطلقا وأنهم أقبح وأشد من إبليس هذا الشارح لا يعنيه ولا يقصده والشيخ عبيد رحمه الله عليه بعيد لذلك تحرز بعيد يعني عن هذه المعاني لذلك تحرز فقال أعقل منهم في هذا الباب أعقل منهم في هذا الباب عقلا يعني يديه سبحانه الحقيقة وهؤلاء فاتهم هذا المعنى قال وثانيا يلزم الطريقة الثانية في الرد على من أول يد بالقدرة قال يلزم على قولهم أن الله له قدرتان اثنين لقوله ما من بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إن شاء. لما قالت اليهود يد الله مغلولة قال الله غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان اثنين يداه هل يقول أن الله عنده قدرتين وهذا لم يقله أحد ومن أول اليد بالنعمة لأن هناك من يقول اليد عن النعمة في بعض حسب سياق يؤولونها بالقدرة أو يؤولونها بالنعمة حسب السياق. بل يداه مبسوطتان ربما عولوها بالنعمة من أول البِنَعْمَة يقال له يلزم على قولك أن الله له نعمتان لأنه قال بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه هذا مخالف لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله ما عندش نعمتين عند نعم لا تحس لا تعد ولا تحس وأنت عدو نعمة الله إلى تحصوها إن الله لغفور رحيم فإن نعمه كثيرة ثانيا يعني مما باحث هذا الجانب المتن ثم خلق آدم بيده الأخيرة ثانيا أن الله تعالى أسكنه جنته وهي الجنة المعروفة لا جنة أخرى كل مرة يطلع شخص في الانترنت ويقول الجنة التي كان في آدم ينقل كلام عجائب غرائب ثم يثير بلبل ثم يذهب ويضمح الهوى وأقواله. ثم بعد مدة يطلع شخص آخر وهكذا والناس تفتن كل مرة فالجنة التي أسكن الله في آدم هي الجنة جنة التي أعدها الله للمتقين دار كرامته سبحانه هي الجنة التي أسكن الله في آدم وليس جنة أخرى وليس جنة أخرى كما يقول طوائف من الناس قال أن الله تعالى أسكنه جنته وهي الجنة المعروفة لا جنة أخرى نقول أسكن الله آدم جنته التي أعدها لأوليائه ويأتون بشبهات من يدخل الجنة لا يخرج كيف خرج آدم وكيف دخل إبليس وكيف شبهات كثيرة هذه كله قضاء وقدره سبحانه هو الذي قدر على آدم أن من يخرج منها وهو الملك سبحانه والحكم يفعل ما يشاء يدخل من يشاء ويغرب من يشاء لكن في الآخرة أخبرنا الملك الجبار سبحانه أنه لن يدخل الجنة إلا المتقين وأن إبليس وأشياءه محرومون منه هذا قضاءه قدره وهذا ما قضاه فيما سبق سبحانه والملك سبحانه يعكم ما يشاء وهذا ما جرى نقول يقول الشارع الله عليه نقول أسكن الله آدم جنته التي أعدها لأوليائه لكن هل أسكنه عدن أو الفردوس أو المأوى يقصد الجنات درجات جنات عدن والفردوس وجنة المأوى أي وحدة الله أعلم نقف حيث أوقفنا ربنا جل جلاله ولا تجارس أخبرنا الله أنه أدخل أسكن آدم جنته ثم أخرجه منها سبحانه ثالثا أن الله خلقه للأرض هذه كلمة أشار إلى كلمة الشارح وقبل ذلك للأرض خلق أن الله خلقه للأرض يعني أن إهباط آدمة صلى الله عليه وسلم من الجنة إلى الأرض مع زوجه حواء عليهم السلام لم يكن حادثاً في علم الله لم يكن أمر جديد بالنسبة لعلم الله فهو أمر قدره الله قبل أن يخلق آدم أدخله الجنة وهو يعلم سبحانه أن آدم سيأكل من الشجر وسيهبط إلى الأرض فلم يكن شيء جد جديد على علم الله هذا معنى حادث هذا معنى حادث لا لم يكن حادثا في علم الله بل سبق في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ أن آدم يهبط لما يحدث منه يعني من أكل الشجرة كما سيأتي رابعاً أن الله نهاه عن الشجرة يعني آدم نهاه الله سبحانه عن, عن أكل الشجرة عن الشجرة فأكل منها كما قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتمها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه يعني نعيم الجنة أخرجهما مما كان فيه وقلنا نهبضوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال وهذا ابتلاء وهذا كذلك قدر مقدور على الوالد يعني آدم عليه الصلاة والسلام فنؤمن بذلك قال ثم سلط عليه عدوه يعني إبليس فأغواه عليها يعني الشجرة ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها الشارح رحمة الله عليه يقول الأوفق أن يقال إن الله تعالى قدر على آدم عليه الصلاة والسلام إغواء إبليس إياه بالوسوست قدر على آدم أن يغويه إبليس بالوسوست حتى أكل من الشجرة وهذه لحكمة فإن الحكمة من خلق إبليس وتقدير الله المعاصي على العباد ووقوعهم فيها بسبب تزيين الشيطان هي ليجاهد العباد أنفسه يقول القائل ماذا خلق الله إبليس أصلاً والمعاصي خلق الله العباد ليبتليهم وخلق دوافع الخير ووساوس الشر ليجاهد العباد أنفسهم ويقهروها على محاب الله ومراضيه يقهر أنفسهم يعني يدفعوها دفعا وهيكارها إلى موافقة مراض الله سبحانه ويبعدوها عن مغاضبه ما يغضبه ومساخيته ما يصخته سبحانه فإغواء إبريس لعنه الله الوالد صلى الله عليه وسلم لم يكن أمرا غير مراد لم يكن أمرا غير مراد لله قدرا بل هو من أقداره سبحانه فهو مقدر سبق في علم الله أن الله أو أن آدم يدخل الجنة وأنه يأكل من الشجرة بوسوسة من إبليس وأنه يهبط إلى الأرض فكل ذلك ضمن الإرادة الكونية القدرية كل ما جرى جرى بقدره تبارك وتعالى ثم قال المصنف وجعل أكله لها إلى الأرض سببا وجعل أكله لها إلى الأرض기�ерх وهي السبب التي أ kasih place بهائل الأرض فما وجد إلى ترك اكلها سبيلاً لأنه لا سبيل ولا مهرب من أقدار الله فما وجد أي أن آدم تارك أكلها سبيلاً ولا عنه لها مذهباً يعني مكان ينصر إلى لم يكن هناك مفر مما قدر الله وأكل آدم كما قدر الله وأهبب أدم كما قدر الله وهذا يذكرنا بمحاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام هذا يذكرنا بمحاجة آدم وموسى لما قال موسى عليه السلام لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة يعني لما ضعت وكلت قال أنت موسى كتب الله لك لوحة بيده ألا تجد أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى إني غلبه بالحج حج حجة آدم كارك أخر حتى من قدر الله خلص حتى الذنوب والمعاصي أقدار أقدار من احتج بالقدر على الذنوب والمعاصي يقصد الاعتذار والاستغفار فهذا يقبل منه كما يقول ابن القيم لكن من يحتج بالأقدار على الاستمرار في المعصية هذا الذي لا يقبل منه إنسان فعل معاصي ويقول هذه أقدار الله وأستغفر الله علي منها وأتوب إلى الله منها كتب الله علي ذلك والحمد لله الذي وفقني لهم توب هذا كلام مقبول لكن الذي يقول قدر الله علي هذه الأمور ويريد بذلك التمادي في الأباطين فهذا احتجاج غير مقدور لذلك يقول العلماء الأقدار قدر الله يحتج به في المصائب لا في المعايب إذا جاءت المصيبة قل هذا أقدار الله وإذا جاءت العيب لا تحتج بالقدر احتجاج المبرر لنفسه الذي لا يريد أن يستغفر لا يريد أن يعترف بالخطأ فالأقدار باب القدر يحتج به في المصائب لا يحتج به في المعايب لما ذكر الماتن هذا الكلام قال الشارح رحمة الله عليه هذا لماذا؟ وجعل أكله لها إلى الأرض سبباً فما وجد إلى ترك أكلها سبيلاً ولا عنه لها مذهباً قال لأنه مقدر والمقدر لا يدفع تقف عند هذا القدر نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإسلحنا ويهدينا صل الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك